قل من الرب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأن نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور